وجعل فيها رؤوسا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سوا الستين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض إتياء طوعا أوكرها قال تأتينا طائعين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 لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العام على الهدا فاستحبوا العام على الهدا فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُنُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ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 ذانك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار خلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون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 وَسَجَدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً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 والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرؤ و هو عليهم عما هؤلاء ينادون هؤلاء ينادون مما كان بعيد ولقد أتينا موسى الكتاب فختلف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم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 ولא إن أذقناه رحمة من من بعد ضرّأ مسّته ليقولنها ذلّي ليقولنها ذلّي وما أظن الساعة قائمة ولإرجعت إلى ربي إن لي عنده للحسناء فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ رَّلِيدٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْتَزَلَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَظِيمٍ